فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَارٍ فِي الْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما امسك عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات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 أولى مَسْتُم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْفَتِ يَمْمُ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْفَتِ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِينِكُمْ مِنْهَا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم من نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 وَإِذْ قَالُوا سَارِقُوَمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُأْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 لئم بثقت إلي يدك لتقت لني ما أنا بباصي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بأثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأف بالأف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرة له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 حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عندنه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبره الرسل وامه صدقته كان ياكلان الطعام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 ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم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 ونكُون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريمَ اللهم ربنا أنزل علينا مايدة من السماوات تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين.